واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلح فأعرِ موعا هما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله الذين يعملون الصالحات فبجانة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم أوفاء أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا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 ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا